إنِ فِي خَْتِ السَّموَاتِ وَال الأوْضِ وَختتِلَ فِي اللَلِ وََّهَ وَالْفُكَِِّ تَجرِي فِي البَحرِ بِمَم فَعَُّ بِمَا يَم فَعُونَّ سَوَمَا أَزَلَ اللَّغُ مِنَ الساسْتَمَِمِم مَّ إِم فَأَحَ بِ الأأَوْ الضَّبَ عَدَّمَُاتِهَا وَبَتْ السََّفِيغَ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالسَّحَابَ الْمُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ اتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ وَأَنَّ يُبْعَثُونَ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُوا لَهُ أَن لَنَا كَرَة فَنَتْبَعُ الرَّأْيَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَعُوا اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ خارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحسن آي وَأَنْتَ تَقُودُ عَلَى اللهِ مَا لَا